يا كبر الدنيا في حضنك يا صغر الدنيا من دونك وأنا عصفور في غصنك وعش في دفايونك يا يم كل نفس منك ولون القلب هو لونك وأنا عصفور في غصنك وعش في دفايونك يا يم كل نفس منك ولون القلب بولونا لا روحك في بس عنك ولا عيامي يكفونا يا يما بوسه اليدك وبوس القلبك وعطفك وبوس حضنك وبوسه على كفوفك علمتونك على كفوفك علمتونك يا يم كيف بس ما أدري ألاقي شيء يستاهل ولا أدري إيش هالعالم في عيد الأم يهدونك يهدونك Köszönöm! Yeah.